113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف دام را 115. تلك آيات الكتاب المبين 116. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 117. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 118. قَالَ قال يوسف لأبيه يا أبت 113. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 114. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك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 سَبَقَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا تَأَيَّنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا انْتَهَى بِمُؤْمِنٍ إِلَّا نَاهِلُكُنَا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 120. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله على مَا والله 112. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما 118. وشروه بثمن بخس دراهم وَكَانُوا فِيهِ مِنَ من الزاهدين 119. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن يم 119. فعنا أو وَلَذَا ولدا 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 111. والله غالب على أمره ولكن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين. 117. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 118. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 112. لَا لا يفلح الظالمون 113. ولقد وَهَمَّ به 114. وهم بها لولا أرآ برهان ربه 115. كذلك لنصرف عنه السوء 112. إنه من عبادنا المخلصين 113. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا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 فَلَمَّا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 113. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذا بك انك كنت من الخاطئين وقال اسوه في المدينه امراه عزيزه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعدت لهم متكئا واعدت لهم متكاوا واتت كل واحده منهم نَسِكِينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت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 ثُمَّ بَذَلَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ أَحَصَّنَهُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَا أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ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 قُل لَّا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّن مَّا عَندَ رَبِّي إِنِّي تَرَى 117. واتبعت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 118. واتبعت ملة آباء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 يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أَمِ الله الواحد القهار 113. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم 117. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 118. إن الحكم إلا لله أمر أن ذَلِكَ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 125. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 126. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من قضيا الامر الذي فيه تفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه مذكورا عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه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 117. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 118. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا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 114. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون 115. <تصفيق> ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن 119. إلا قليلا مما تحصنون 110. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك به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 عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين 112. وما أبرئ نفسي 113. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 114. إن ربي غفور رحيم وقال الملك توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 119. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 110. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له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 وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْتَقَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ الْمَعِينَ أَخَانَا فَأَرْسِلِ الْمَعِينَ له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيكم من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم رحيمين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 117. ونفض أخانا ونزداد كيل بعير 118. ذلك كيل يسير 119. تُنْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِيل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 مِنَ اللهِ مِنْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفسي يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَ كف لا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذنه مؤذ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 117. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 119. ومن تخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سُرِقَ أخ لَهُ مِنْ قَبْلُ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 بَنِ شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَا عَادَ اللَّهِ 117. <تصفيق> فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 118. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يُبَيِّنَ اللَّهُ لِي 118. حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 119. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبا كَانَ سِرَقًا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ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 114. وفضت عيناه من الحزن فهو كظيم 115. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 116.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 فَلَمَّ دَخَلُعَ لَْهِ قَول يَ أَُّْهَا العزِيزُ مَنْ السَّنَا وَأَهَّ نَبُّرُوا وَجَِّ بِبِضواتٍ 114. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 115. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ 118. قالوا أئنك لأنت يوسف 119. قال أنا يوسف وهذا أخي قد الله علينا إنه من 117. ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 118. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللَّهُ لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 117. قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 118. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 119. مَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَا إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ بِقُلُ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلنَّوْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا 117. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا 118. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم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 122. وفني مسلما وألحقني بالصالحين 123. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وَمَا أَثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 112. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 113. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 119. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 110. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شِئْنَا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 110. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 111. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء